الدرس الثامن والعشرون في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانية 31 بعد الاربعمائة والألف واثنتين وثلاثين بعد الاربعمائة والألف وهو كتاب أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله ثم يليه الدرس الثالث والعشرون في شرح الكتاب السابع وهو قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين للعلامة محمد بن محمد الحطاب الرعيني رحمه الله وقد انتهى من البيان في الكتاب الأول إلى قوله رحمه الله تعالى ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى كذا وقالوا في الدار الآخرة لكن قبل الشروع في الدرس نحن في الدرس الأخير من فتح الكريم الملك العلام جعلنا عندكم ببحث في مسألة ما هي؟ آخر درس تكلم الشيخ عن الشجاعة صح؟ أوردنا حديث للجباني أجران قلنا نبحث الجواب عن هذا الحديث من بحث منكم؟ بحثت؟ هل ولا هذا هذه الورقه طيب أحد, احد بحثه غير الاخ هذا الورقات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 ما الدليل على أي المؤمنين يارون ربهم ربه. تبارك وتعالى في الدار الآخرة جواب قال الله تعالى أعوه من يومئذ نامرة إلى ربها نامرة وقال تعالى للذين أصر الحسنى وزيادة وقال تعالى في الكفار كلا إنه من ربهم يومئذ لمحفوه فاذا حجب اعداءه لم يحجب اولياءه وفي الصيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليله اربع عشره فقال انكم سترون ربكم عيالا كما ترون هذا كما ترون هذا لا تطالبون في رؤيته وقوله سبحانه ان لا تكون على صلاتكم قبلت و الشمس شئت صلاه القبله و وقوله كما ترون هذا اي ترى هذا القمر تشبيه الرذ تشبيه الرؤيه برؤيه هذا كما أن قوله في حديث تكلم, تكلم الله عز وجل بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان لقومه كأنه سلسلة على صفانه كما أن قوله في حديث تكلم الله عز وجل بالوحي ضربت الملائكة نقطتين القول محلوظة بعد كلمة بالوحي كما ان قوله في حديث تكلم الله. الله كما أن قوله في حديث تكلم الله عز وجل بالوحيد ضربت الملائكة يجرحها وضعانا قوله كأنه سلسلة ما لا صدوان وهذا تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع في المسموع تعالى الله ان يشبههم في ذاته <تصفيق> أن يشبهه في ذاته أو صفاته شيء من خلقه وتنزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل شيء من كلامه على التشبيه وهو أعلم خلق الله عز وجل وفي حديث بن عند مسلم فيكشف الحجام فما أعطو شيئا أحد إذنهم من النظر إلى ربه عز وجل فيتنا هذه الآية قوله الحسن الحسنى حسان وفي الباب باب احاديث كثيرة صحيحة صريحة ذكرنا منها من شرح السنة من وصلنا 45 حديثا عن الاكثر اكثر من ثلاثه عشر صحابيا وإن رد ذلك فقد كذب ذو الكتاب وما أرسل الله به رسله وكان من الذين قال الله تعالى فيهم كلا لإنه عرب منه العجب ومحجوبون نسأل الله العفو والعافية وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه آمين لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد سؤالات تتعلق بالإيمان باليوم الآخر فإن من جملة مسائله ما ذكره رحمه الله تعالى سائلا عنه بقوله ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة وإراد السؤال على هذه الصيغة إعلام بأنه لا يثبت رؤية غيرهم للرب سبحانه وتعالى فهو يرى أن رؤية الرب سبحانه وتعالى خاصة بالمؤمنين وهي كذلك فيما يتعلق بالتنعيم والتشريف أما فيما يتعلق بالامتحان والتعريف فإن فيها ثلاثة أقوال عند أهل السنة أصحها أن غير المؤمنين من الكفار والمنافقين يرون الله سبحانه وتعالى في عرصات يوم القيامة امتحانا وتعريفا كما تبتت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فتكون رؤية الله في الآخرة نوعان أحدهما رؤية الامتحان والتعريف وهي لجميع الخلق في عرصات يوم القيامة والآخر رؤية الإنعام والتشريف وهذه خاصة بالمؤمنين ولا تكون إلا في الجنة فحصل الفرق بين هاتين الرؤيتين من وجهين أحدهما أن الأولى رؤية عامة مقصودها الامتحان والتعريف وأما الثانية رؤية خاصة بالمؤمنين مقصودها الانعام والتشريف والفرق الثاني أن الأولى تكون في عرصات يوم القيامة قبل استقرار الخلق في مآلاتهم من جحيم أو دار نعيم وأما الرؤية الثانية فإنها تكون في الجنة فقط ثم إن المصنف رحمه الله تعالى لما أورد سؤاله على الصورة المذكورة فقال ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة أجاب عنه بإيراد ثلاث آيات وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأورد قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة يعني منعمة إلى ربها ناظرة بأبصارها لأن النظر إذا عديا اقتضى ان يكون ذلك نظرا بالعين ثم أورد قوله تعالى للذين احسنوا الحسنى وزيادة وثبت تفسير الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى ثم أورد قوله تعالى في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فإذا حجب أعداءه لم يحجب أولياءهم وهذه الآية تتعلق بحجب الإنعام والتشريف فالإنعام والتشريف محجوب عن الكفار والمنافقين وإنما يكون الإنعام والتشريف للمؤمنين فالمراد بالحجب في اصح التفسيرين هو حجب رؤيته انعاما وتشريفا أما حجب رؤيته سبحانه وتعالى امتحانا وتعريفا فإنها ثابتة في الأحاديث الصحاح بل من أهل العلم من استخرج لها وجها من القرآن الكريم وهو قوله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه بإرجاع الضمير إلى الله سبحانه وتعالى أي ملاق لله سبحانه وتعالى وتلك اللقيا تتضمن الرؤية نص على هذا السجزي في رسالته المشهورة في الاعتقاد وابن رحمه الله تعالى لأن اللقاء لا يكون إلا بمعاينة ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جليل عبد الله في الصحيحين وفيه إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته الحديث ولفظة عيانا عند البخاري وحدهم وقد ضعفها ابن حزم فلم يصب لأنها تروى من حديث غير واحد من الثقات عن قيس بن أبي حازم عن إسماعيل بن أبي خالد عن جليل ابن عبد الله فتضعيفها لأجل الكلام في أبي شهاب الحناط رويها عند البخاري فيه نظر اتبعه زيد بن أبي أنيسة عند الطبران في السنة ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري فهذه اللفظة صحيحه رواية ودراية ثم بين المصنف رحمه الله تعالى المراد بالتشبيه في قوله كما ترون ربكم أن المراد تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء فليس المقصود أن يشبه الله سبحانه وتعالى بالبدر وإنما تشبه رؤية الخلق لله عز وجل يوم القيامة برؤيتهم للبدل في هذه الدنيا فهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء واستطرد المصنف فبين أن التشبيه الوالد في الحديث النبوي ضربت الملائكه باجنحتها خضعانا أو خضعانا وهما ضبطان صحيحان لقوله كانه سلسله على صفوان ان هذا تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع فهو تشبيه لسماع صوت الله سبحانه وتعالى بسماع صوت السلسله اذا جرت على صفوان يعني على حجر وليس المراد صوت الملائكه بل من قال هو صوت الملائكة فهذا قول الجهمية كما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى بل فالمراد بالصوت صوت الله لكن ليس المشبه فيه تشبيه الصوت وإنما المشبه تشبيه سماع الصوت الإله بسماع صوتي استنسلة إذا جرت على صفوان أي حجر ثم قال رحمه الله تعالى وفي حديث سهيب عند مسلم وهذا دليل آخر فيكشف الحجاب ويضبط أيضا فيكشف الحجاب فما أعطو شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل يعني في الجنة ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن في الباب أحاديثا كثيرة صحيحة استوعبها رحمه الله تعالى في شرح سلم الوصول المسمى بمعارج القبول فإن من محاسن كتاب معارج القبول استيعابه للأدلة فإن أعظم الكتب الأثرية في استيعاب أدلة العقائد السلفية هو كتاب معارج القبول ولا يوجد له نظير اللهم لوامع الأنواب للسفارين في ذكر ما يتعلق بالإيمان في اليوم الآخر لأن له كتابا مفردا فيه فمد القول وبسطه في ذكر الأدلة وأما من جهة أركان الإيمان الستة ومسائل الاعتقاد فلا يوجد كتاب. جمع أدلتها ككتاب معالج القبول للعلامة حافظ الحكب رحمه الله تعالى وأحاديث الرؤية من الأحاديث التي ذكر تواترها لكثرتها كما قال التاودي بن سودة مما تواترى حديث من قدب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسعب الفين وهذه بعب فقوله ورؤية إشارة إلى الأحاديث الوالدة في رؤية الله عز وجل يوم القيامة نعم. صلى الله سؤال ما دليل الإيمان بالشفاعة وممن تكون ولمن, ولمن تكون ومتى تكون جواب قد اثبت الله عز وجل الشفاعة في كتابه في مواضع كثيرة بقيود ثقيله وأخبر تعالى أنها من كل مولز لأحد فيها شيء فقال تعالى كل الله الشفاعة جميعا فأما متى تكون فأخضر معز وجل أنها لا تكون إلا بإذنه كما قال تعالى من دالذي يشفى عنده إلا بإذنه وقال تعالى ما من شبيع إلا من بعد إذنه وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تولي شفاعته شيئا الا من بعد ان ياذن الله الا من بعد ان ياذن الله من الله وقال ولا تنفع الشفاعه عنده الا من اذن له واما ممن تقول فكما اخبرنا تعالى انها لا تكون الا من بعد ابنه اخبرنا ايضا انه لا ياذن الا لاوليائه المعتدين الاخيار كما قال تعالى لا يتكلمون الا من ان له الرحمن وقال صوابا وقال لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ عنه عند الرحمن عدا وَأَمَّا لمن تكون تَكُونُ فَاخْبَرْنَا أَنَّهُ لَا يَأْذِنُ أَنْ يُشْفَعَ إِلَّا لِمَنْ كما كَمَا تعالى ولا وَلَا يُشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ويومئذ لا تنفع الَّذَا كَمْ لمن وَقَالَتْ له الرحمن إِلَّا الا ابديا ويومئذ لا تملكه الشفاعه الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا وهو سبحانه لا يرتدي الا اهل التوحيد والاخلاص واما غيرهم فقال تعالى ما للظالمين من حميد ولا شفيع من طاع وقال تعالى عنه فما لنا من شافع ولا صديق حميد وقال تعالى فيهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين وقد اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم انه اوتي الشفاعه ثم اخبر انه ياتي فيسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد يعلمه اياها لا يبدا بالشفاعه اولا حتى يقال له ارفع راسا وقل اسمع وسل تعط واشفع الحديث ثم اخبر انه لا يشفع في جميع العصاه من آل التوحيد دفعه واحده بل قال فيحد لي حدا فادخله الجنه ثم يرفع فيصعد كذلك فيحمد فيحمد فيحد له حدا الى اخر حديث الشفاعه وقال له ابو غيره رضي الله عنه من اسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا اله الا الله خالصا قلبه اوض المصنف رحمه الله تعالى سؤالا اخر يتعلق في مسائل اليوم الاخر علم تعلقه بها من جهة إرادة المصنف هذا السؤال في ضمنها وإلا باعتبار صياغة سؤاله فإنه لا يتميز المراد بالشفاعة أهي الشفاعة التي تكون في الدنيا أم التي تكون في الآخرة وهي الشفاعة التي تكون عند الخالق أم الشفاعة التي تكون عند المخلوق لكن إذا ذكرت الشفاعة في مسائل الآخرة فالمراد بها الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى وهذه الشفاعة سبق أن بينا أن حدها شرعا أنها سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له والنفع المرتجى نوعان أحدهما جلب خير والآخر دفع شر فإذا أطلقت الشفاعة في الآخرة فالمراد بها هذا المعنى وقد أثبت الله عز وجل الشفاعة في كتابه في مواضع كثيرة بقيود ثقيلة وأخبر أنها ملك لله عز وجل ليس لأحد فيها شيء فقال تعالى قل لله الشفاعة جميعا أي هو الذي يملكها وهو سبحانه وتعالى يملكها من شاء من خلقه فإذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أو أن الأفراط يشفعون أو أن الشهداء يشفعون فليس المراد أنهم يملكون الشفاعة ولكن المراد أنهم يملكون الشفاعة فيتفضل الله عز وجل عليهم بتمليكها فيشفعون لمن كتب الله عز وجل أنهم يشبعون له وأما ملك الشفاعة فإنه لله وحده ولذلك قال الله عز وجل تحقيقا للملك قل لله الشفاعة ثم اكد هذا الملك بقوله جميعا فلا يخرج فرد من الأفراد عن هذا الملك ثم أجاب رحمه الله تعالى عن متعلقات سؤاله لا على وجه الترتيب فإنه في سؤاله قال وممن تكون تكون ولمن تكون ومتى تكون وأما في جوابه فبدأ بعكس ذلك فبدأ بقوله فأما متى تكون ثم أجاب عن ممن تكون ثم أجاب بقوله لمن تكون فالجواب على غير ترتيب السؤال وكان في جوابه المتعلق بقوله أما متى تكون قال فأخبرنا عز وجل أنها لا تكون إلا بإذنه يعني بإذن الله عز وجل كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه إلى غيرها من الآيات الواردة في هذا المعنى المثبتة أن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى ثم قال وأما ممن تكون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 الشفعاء الذين بينهم الله عز وجل في كتابه او بينهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فالشفاعه من الابواب التوقيفيه فلا يحكم بان احدا يشفع في عينه او وصفه الا بدليل شرعي فاذا قيل قلان من الشفعاء يحتاج الى دليل يعين انه باسمه شافع واذا قيل ان وصفا من الاوصاف يشفع اهله فلا بد من دليل مبين ان ذلك الوصف ممن ثبتت له الشفاعه فاذا قيل مثلا ان محمدا صلى الله عليه وسلم يشفع كان هذا القول صوابا لان شفاعته صلى الله عليه وسلم بعينه ثابته له واذا قيل ان الأفراط يعني الاطفال الذين يموتون صغارا يشفعون كان هذا القول صوابا لصحة الأحاديث في كوني من وصف بهذا الوصف أنهم من الشفعاء ثم قال وأما لمن تكون فأخبرنا أنه لا يأذن أن يشفع إلا لمن ارتضى كما قال تعالى ولا يشفعون يعني أولئك الشفعاء إلا لمن ارتضى أي لمن ارتضى الله سبحانه وتعالى وقال يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا ثم قال المصنف وهو سبحانه لا يرتضي إلا أهل التوحيد والإخلاص وأما غيرهم يعني من الكافرين فإن الله عز وجل لا يرضى الشفاعة لهم كما قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وقال فما لنا من شافعين وقال فما تنفعهم شفاعة الشافعين فأثبتها للمؤمنين ونفاها عن المشرفين ثم قال وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه اوتي الشفاعة ثم أخبر أنه يأتي فاسد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد يعلمه اياها لا يبدأ بالشفاعة اولا حتى يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسلتعطى واشفع تشفع الحديث في الصحيحين إلى تمامه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحد له حد فيدخلهم الجنة ثم يرجع ثانية ثم يرجع ثالثة وهذه غير شفاعته الاولى فان مبتدا هذه الشفاعه ان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع الشفاعه العظمى في موقف القيامه فياتي الى ربه سبحانه وتعالى فيحمده بمحامد ويسجد بين يديه فيشفع اولا في الشفاعه العظمى في حصول الناس في حصول الحساب للناس والفصل بينهم ثم يشفع صلى الله عليه وسلم في اخراج من ادخل النار اي ادخل الجنة ثم اورج بعد حديث ابي هريرة من اسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه وهو عند البخاري وهذه الجملة من كلام المصنف رحمه الله تعالى ترجع الى اصل عظيم في الشفاعة بينه اهله السنة والحديث وهو ان الشفاعة نوعان احدهما الشفاعة المثبتة وهي المجتملة على إذن الله ورضاه والنوع الآخر الشفاعة المنفية وهي الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه وقد تكون ذلك النفي نفي تارة عن الشافع وقد يكون تارة عن المشفوع له فإن الآلهة المزعومة نفي عنها كون الشفاعة لها فهي منفية عن الشفعاء والكافر نفيا عن كونه يشفع له فهي منفية عن المشفوع له والإذن والرضى يتعلق الإذن بإذن الله عز وجل والرضى برضاه عن الشافع والمشفوع له فليس رضا فقط عن المشفوع له بل هو رضا عن الشافع وعن المشفوع له كما قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى يعني يرضى عن الشافع والمشفوع له فان حذف المتعلق من مقاصده اراده العموم فلما حذف متعلق الرضا اهو عن الشافع ام المشفوع له ام هما معا دل على عمومه فلا بد من الرضا عن الشافع وعن المشفوع له وهنا مساله هل يشفع الله عز وجل ام لا يشفع إيش؟, ايش في الحديث ايش طيب يشفع يشفع عند من عند نفسه سبحانه وتعالى ها؟ طيب هذه المسألة مع جلالتها وهناك أكثر من رسالة أكاديمية في الشفاعة لكن لا تسمع لها فكرة ولا ترى لها ركزة فأنتم بحثوها جزاكم الله خير حتى تستفيدوا هل يشفع الله؟ أم لا يشفع الله والمقصود شفاعته عند نفسه ليس مقصود شفاعته عند عند خلقه وسبق أن ذكرناها لكم لكن حتى تراجعوا وتستفيدوا تراجعوا كتب الحديث وتبحثون عن ذلك وكذلك الكتب المصنفة في الشفاعة وهي أكثر من كتاب راجعوها لعلكم تجدون فيها شيئا يفيدكم في هذه المسألة وهذا آخر بيان على هذه الجنة من بالله التوفيق